بوك تو بيرو ثلاثة عشر ثلاثة عشر كادش كورمو الأنشطة, الأنشطة والأعمال مارتا كي كوري ماذا تعمل مارتا؟ ماذا تعمل مارتا؟ هي أوفيسي كاج كاري هي تشتغل في المكتب؟ هي تشتغل في المكتب هي كومبيوتري كاج كاري؟ هي تشتغل على الكمبيوتر هي تشتغل على الكمبيوتر مارتا كتهاي؟ اين مارتا اين مارتا في السينما في السينما شيق تي سينما دكছে سي. هي, هي تشاهد فيلما هي تشاهد فيلما بيتر كي করে ماذا يعمل بيتر ماذا يعمل بيتر؟ شيء بيش بيدالاي هو يدرس في الجامعة هو يدرس في الجامعة شيء بيبهن نو بحاشا هو يدرس لغات هو يدرس لغات بيتر كوتهاي؟ أين بيتر؟ أين بيتر؟ كافتي في المقهى في المقهى شيء كافي خاتسه هو يشرب قهوة هو يشرب قهوة تادير كثاي جيته بھالو لاجه إلى أين يحبون أن يذهبوا؟ إلى أين يحبون أن يذهبوا؟ شونجيت أشوري إلى الحفلة الموسيقية إلى الحفلة الموسيقية تارا شونجيت শুনতে পছন্দ করে هم يحبون سماع الموسيقى يحبون سماع الموسيقى তাদের কোথায় যেতে ভালো লাগে إلى أين لا يحبون أن يذهبوا إلى أين لا يحبون أن إلى ديسكو إلى الديسكو ترى नाचते পছন্দ করে না هم لا يحبون الرقص هم لا يحبون الرقص